ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكظم اليكم الكفر والفسوق والعيان اولئك هم الراشدون فضل من الله ونعمه والله عليم حكيم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 يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير